إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبَدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَبِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبَكَارًا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 عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ويدخلكم تجري تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي, يوم لا يخزي الله النبي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 فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين